في العشر, العشر ا ل وان خ ر م شهر ر م كان في الاعتكاف ا يجوز ل مباحث الاتكاف لمباحث كان الاتكاف الصيام وإن في شهر رمضان وفي غير رمضان يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يعتكف صائما ويجوز له أ ن يعتكف مقصرا كما س ي أ ت ي معنا ولكنهم ذكروه عقب مباحث الصيام ل أ ن له ع ل ا ق ة م ب ا ش ر ة بالصيام إ ذ يستحب للصائم أ ن يعتكف في رمضان وفي العشر ا ل أ و ا خ ر أ ش د استحبابا كما ذكرنا و ا ل ا ت ك ا ف في ا ل ل غ ة و الحبس و ا ل م ل ا ز م ة على الشيء خيرا كان أ و شرا قال تعالى ولا تباشروهن و أ ن ت م عاكفون في المساجد فهنا استعمل الاعتكاف في الخير وقال تعالى ما هذه التماثيل التي أ ن ت م لها عاكفون م في كما ما قال الله تعالى هنا ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاطفون وأما شرعا معناه أنتم التي الشرع الاخطلاحي اللبس في المسجد من شخص مخصوص ق ص ص و بنية اللبث من في المسجد ش م ق ص ب ن ي ة والدليل عليه أ و ل ا ا ل ق ر آ ن الكريم قال الله تعالى و ل ا ت ب ا ش ر و ه ن وأنتم ع الى ف في و ن ا م س ا إشارة ج د إ ل ش ر ع ي ة الاعتكاف و أ ن الانسان إ ذ ا كان م ع ت ك ف ا ما يجوز له أ ن يباشر أ ه ل ه و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ا ل ك ث ي ر ة منها ما رواه البخاري ومسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر ا ل أ و ا من ر م ض ا ن ثم اعتكف العشر ا ل أ و ا خ ر ولازمه حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أ ز و ا ج ه من بعده والاعتكاف من الشرائع ا ل ق د ي م ة وليس من خصوصيات شريعتنا في شريعتنا توجد أ ش ي ا ء لم تكن م و ج و د ة في الشرائع السابقه ة خصت ف ي اما هذه أ ة أ م الاعتكاف فكان موجودا في الشرائع ا ل س ا ب ق ة كما هو موجود في شريعتنا قال الله تعالى وَعَهِدْنَا وَإِسْمَعِيلَ وَالْعَكِفِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ إِبْرَاهِيمَ لِلْطَائِفِينَ إِلَى بَيْتِيَ تَهْتِرَى أَمْ وهو مستحب في كل وقت سواء أ ك ا ن في شهر رمضان أ م في غير رمضان كما ذكرنا وسواء أ ك ا ن ا ل إ ن س ا ن صائما أ م م ق ت ر ا ولكنه في رمضان يكون اشد استحبابا وفي العشر أ و ا خ ر منه ي ت أ ك د استحبابه وذلك طلبا لليله القدر لما ورد في الصحيحين من قام ل ي ل ة القدر إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر ش د ن ا إ ل ى أ ن نتلمس ل ي ل ة القدر في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان وفي ا ل أ ي ا م ا ل ا ح ا د ي ة منه بشكل خاص في الحادي والعشرين من رمضان وفي الثالث والعشرين والخامس والعشرين والتابع والعشرين والتاسع والعشرين وأما زمن ذيلة القدر فقد اضطربت أ ولانه ا ه فيه م و خ ت ت ت ل ف و ب ا ي ل أ ن لم يرد فيها ن ص صريح في تحديد زمنها والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر ي ه ا وانسيها ولذلك أ م ر ن ا ب أ ن نتلمسها في العشر الاواخر وفي الليالي ا ل أ ح ا د ي ة ب ص و ر ة خاصه ة وعلى ذ ا نصة إ م ا م ن ا الشافعي رحمه الله تعالى وجماهير العلماء توجد في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان وهي في ل ي ل ة م ع ي ن ة لكن لا سبيل إ ل ى تحديد هذه ا ل ل ي ل ة إ ل ا أ ن بعض الفقهاء كالامام المزلي وابن خ ز ي م ة ذهبا الى أ ن ه ا ليست م ع ي ن ة في ل ي ل ة و ا ح د ة و إ ن م ا هي م ن ت ق ل ة بين ا ل ل ي ا ل ي ا ل ع ش ر ف ي العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان قال ا ل إ م ا م النووي في ا ل ر و ض ة وهذا الكلام قوي وقال في المجموع إ ن ه الظاهر المختار و إ ن م ا جعلت م ت ن ق ل ة في ليالي العشر ا ل أ و ا خ ر حتى يجتهد ا ل إ ن س ا ن ط ي ل ة العشر فلا يتكاسل في ل ي ل ة من الليالي لا يجري متى تكون كل ل ي ل ة من الليالي م ح ت م ل ة ل أ ن تكون ل ي ل ة القدر بناء على القول ا ل أ و ل هي في ل ي ل ة م ع ي ن ة ليس كل ليله ق ا ب ل ة ل أ ن تكون في ل ي ل ة م ع ي ن ة لكننا ما نعرفها ولكن ر أ ي المزني وابن خ ز ي م ة أ ن ه ا م ت ن ق ل ة حتى لو راها إ ن س ا ن وعلم يقينا أ ن ل ي ل ة القدر كانت في السابع والعشرين من رمضان ليس معنى هذا أ ن ه ا في ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة تكون في السابع والعشرين و إ ن م ا تنتقل إ ل ى ليال ي أ خ ر ى في العشر الاواخر من رمضان سواء أو تكون العشر العشر القدر في غير ليلة ذلك محتمل أن تكون ليلة القدر. قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم ولا ينال فضلها إ ل ا من أ ط ل ع ه الله عليها ل ي س كل من كان يصلي في تلك ا ل ل ي ل ة ينال فضيلتها و إ ل ا ف ا ل إ ن س ا ن الذي يتعبد في العشر الاواخر من رمضان لا بد أ ن يمر في ل ي ل ة القدر فهل ينال فضيلتها بمجرد صلاته في تلك ا ل ل ي ل ة او بمجرد عبادته في تلك ا ل ل ي ل ة او بمجرد اعتكافه ف م ن ه لا بد ان يطيعه الله تعالى عليها حتى ينال فضيلتها وبناء على ذلك لا يكون العباده في نفس ا ل ل ي ل ة خير من الف شهر وانما ينال هذه ا ل ف ض ي ل ة من اطلعه الله على ل ي ل ة القدر يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ولا ينال فضلها الا من اطلعه الله عليها من فلو أ ق ا م ه ا إ ن س ا ن ولم يشعر بها ل م ينال فضلها ولذلك يقوم الناس ويدعون الله تعالى و ي س أ ل و ن ه أ ن يريهم ل ي ل ة القدر حتى ينالوا فضل تلك الليله ة الأئمة النووية وإن كان بعض الأئمة ينازع بعض في ذ ا الكلام ويقول ينال الفضيلة ويقول كل من أ ق ا م تلك ا ل ل ي ل ة في عباده لله فنحن لا يهمنا كثيرا نحن نتمنى أ ن أن أن أن نقوم ر ى أن ن ل ي ل ة القدر و أ ن نراها ولكن ا ل أ ه م الذي كلفنا به أ ن نتعبد الله تعالى في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان ونساله أ ن يثيبنا على ذلك و أ ن يمنحنا ثواب ل ي ل ة القدر ولن إ ا نرى مع إيماننا بما قاله الإمام ا ن ل ولكن الامام ابا سعيد المتولي من أ ص ح ا ب ن ا رحمه الله تعالى قال التحبل تعبل في كل ليالي العشر الفضيلة اليقين فإمام المتولي الله الإنسان تعبل كل حتى يحوز الفضيلة عن اليقين. فالإمام المتولي رحمه عن في يرى أن الإنسان إ ذ ا تعبد في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان فلابد أ ن يحوز فضيله ة ليلة الصحة القدر لأن المشكورة و ر ليله القدر محسورة في العشر الأواخر من رمضان قام يمر أم الأحادية الإنسان الأواخر وبشكل الأواخر ولابد ثوابات ثواء العشر عشر القدر أرآها ليلة في في فإذا في الليالي ينال خاص لابد ثوا لم أن أن يرها وكلام أ ب ي سعيد المتولي أ ي ض ا كلام فيه سعى على الناس والله أ ع ل م بذلك الامام ل ا ل ن ق و ل أ و ب أ ث رحمه و ا المتولي أيضاً م أبو سعيد إ ن الله هي اجتهادات و ك م ج ت د نصيب أبي وكلام س ع ي د ا ل م ت و ل ي يعني أ ك ث ى بعثا للناس على التعبد في العشر الاواخر ا رمضان خ ر من فنحن ذ ي ي ه م ن ان الله نعبد سبحانه ت ع ل العشر ى في ا و من رمضان و ن س أ ل ه الا يحرمنا من ثواب ل ي ل ة القدر ونقل الإمام النووي في زوائد الروضة زوائد الروضة يتوافم الناس مستقلا الامام ليس كتابا مستقلاً كما في بعض、الناس. و إ ن م ا هي ا ل أ م و ر التي أ ض ا ف ه ا ا ل إ م ا م النووي على الشرح الكبير للرافعي ر الرافع شرح به الغزالي. شرح بشرحين الشرح الكبير والشرح الطغير الشرح الكبير الذي يعتبر شرحًا إمام النووي رحمه اقتصره بإمام به للمذهب لإمام إمام الإمام الذي الوجيد الغزالي الوجيد الذي النووي الله تعالى في كتابه الروضة إلا الرافع في فيه يذكر شيء أن كل وربما ذكر في الشرح الكبير بعض ا ل أ ش ي ا ء على خلاف الراجع في المذهب ف ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى زاد في ا ل ر و ض ة زيادات ك ث ي ر ة على الشرح الكبير بعد أ ن اختصره يقول في أول هذه الزيادات قلت ويقول في يميز قلت أول والله أعلم حتى عن كلام هذه آخرها زياداته الإمام الرافعي حتى عن هذا الذي يشير إ ل ي ه الفقهاء في, المذهب في كتب المذهب بانه في ذوائد الروضة فذوائد الروضة ا ل هي زوائد الروضه ة عن نفس الإمام الشافعي نص الإمام القديم ا ل م في المذهب القديم أن من العشاء في ذ ب والصبح القديم العشاء جماعة شهد في من أن فقد القدر أخذ بحظه من ليلة وهذا الكلام يرجح كلام ا ل إ م ا م أ ب ي سعيد المتولي الذي قال بأن من تعبد في تلك الليلة فقد أحرز من تلك قضيلتها فقد في الليلة وروي عن أ ب ي ه ر ي ر ة مرفوعا من صلى العشاء ا ل أ خ ي ر ة في ج م ا ع ة من رمضان فقد أ د ر ك ل ي ل ة القدر وهذا أ ي ض ا فيه توسعه اكثر و أ ك ث ر فيستحب ل ل إ ن س ا ن في قيامه في ل ي ل ة القدر أ ن يقول اللهم إ ن ك عفوت تحب ا ل ع ف و فاعف عني و أ ن ي ش ت ه د في يومها كما ا ش ت ه د في ليلتها قال الشربي وخصت بها هذه ا ل أ م ة من بين ا ل أ م م وهي ب ا ق ي ة إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ليست م ح د د ة بسنة معينة أو بزمن معين وميل الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى انها, الحادي أنها ليله الحادي والعشرين من رمضان قال الشيخ الشربيني والذي قاله الاكثرون أ ن ميله أ ي ميل ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله إ ل ى أ ن ه ا ل ي ل ة الحادي والعشرين لا غير وقال ابن عمر وجماعه انها في جميع الشهر كما ذكرتم لكم وقصها بعض العلماء ب أ و ت ا ر العشر أ و ا خ ر وقصها بعضهم باشفاعي وقال ابن عباس و أ ب ي هي ليله سبع وعشرين وهو مذهب أ ك ث ر ت ا ث قال وفيها نحو الثلاثين قولا منتشر كما ذكرت لكم في أ و ل ا ل م ث ل ة اختلف العلماء اختلافا كبيرا في زمن ل ي ل ة القدر قال والسبب في إ ب ه ا م ه ا على الناس أ ن يكثر اجتهادهم في كل ا ل سنه ة حتى ذ ب بعض الناس بعض العلماء ضعيفة الناس أنها منتشرة في كل السنة ليالي السنة القدر الأقوام والأقوام إلى كل كل ليلة يحتمل ليلة ولكن منتشرة من أن تكون ليلة القدر ولكن هذه في أ وفي ج ه إليه أنها الأقوى والأطاح ما أشرنا إليه من, أنها في العشر الأواخر من رمضان وفي الليالي ع ش ر ا أ و و ا رمضان خ ر من ف ل ا ل ي ا ل أ ح ا د ي ة م ن قال السبب في إ ب ه ا م ه ا على الناس ان يكثر اجتهادهم في كل ا ل سنه فمن ج ر و ط صحته أ ن يكون في المسجد ب اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم ا ل و ل ل إ ج م ا ع اجماعت ا ل ا م ة على أ ن ه يجب أ ن يكون في المسجد ولقوله تعالى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ الْمَسَاجِدِ عَاكِفُونَ فِي المساجد. فقد ذكر الله تعالى الاعتكاف في المسجد ولا توجد ع ب ا د ة من العبادات تحتاج إ ل ى المسجد إ ل ا ث ل ا ث ة الاعتكاف والتحيه ة والتواصي و أ م ا ب ق ي ة العبادات فتصح في المسجد وفي غير المسجد والمسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعه ة أولى من المسجد الذي كان تقام فيه الجمعة أولى من تقام كان ي ف او ل ج م ع ة أ لا من المصلى وذلك للخروج من خلال من أ و ج ب ه فيه بعض الفقهاء ذهب إ ل ى أ ن الاعتكاف لا يصلحه إ ل ا في المسجد الجامع حتى لا يخرج ا ل إ ن س ا ن منه ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ولكن هذا ضعيف و ا ل أ ص ح أ ن ه يصحك الاعتكاف في المسجد الجامع وفي غيره ولكن خروجا من الخلاف وهي ق ا ع د ة م ض ط ر د ة في الفقه ا ل إ س ل ا م ي كما ذكرت لكم أ ك ث ر من م ر ة الانتكاف المسجد الجامع في أشد استحباباً ا من لان من من الانسان اذا اعتكف في المسجد الجامع ما يحتاج معه إ ل ى الخروج منه ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة بينما لو اعتكف في المصلى في يوم ا ل ج م ع ة س ي ض ط ر في يوم ا ل ج م ع ة أ ن يخرج من معتكفه ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فلو اعتكف في المسجد الجامع ما يضطر ل ه ذ ا وهذا كله اذا لم ي ن ظ ر اعتكاف م د ة م ت ت ا ب ع ة فيها يوم ا ل ج م ع ة فلو نذر ان يعتكف ع ش ر ة ايام م ت ت ا ب ع ة وجب عليه ان يعتكف في المسجد الجامع لانه لو اعتكف في مسجد لا ج م ع ة فيه لوجب عليه ان يخرج ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وبناء على ذلك يقطع تتابع اعتكافه وهو قد نذر الاعتكاف متتابعا فيجب عليه أ ن يعتكف في المسجد ا ل ج ا م ع حتى يصلي ا ل ج م ع ة فيه وحتى لا يؤدي خروجه من المعتكف الذي لا جمعه فيه إ ل ى إ ب ط ا ل اعتكافه و أ م ا ا ل م ر أ ة فنحن نعلم أ ن ع ب ا د ة ا ل م ر أ ة في بيتها خير من عبادتها في المسجد وذلك ل أ ن ه أ اثر و أ ح و ط لها ولكن مع ذلك يجوز لها أ ن تخرج للمسجد ب ا ل آ د ا ب التي ذكرناها لخروج النساء إ ل ى المساجد أ و إ ل ى حضور الجماعات وبناء على ذلك بناء على أ ن ا ل م ر أ ة يستحب لها أ ن تؤدي عباداتها في البيت هل يجوز لها بيتها في المصلى في البيت فيما لو جعلت المرأة غرفة من غرف بيتها مصلى هل يجوز في في فيما المرأة أن من تعتكف مجل غرفة غرف في هذا المصلى ّ أ ل م ذ ه ب الجديد للامام الشافعي رحمه الله انه ل ل ه أ لا يصح اعتكاف ا م ر أ ة في مسجد بيتها الذي ه ي أ ت ه ل ل ص ل ا ة وجعلته ل ا قال ل أ ن ه ليس بمسجد في ا ل ح ق ي ق ة بدليل جواز تغييره يجوز لها ان ت غ ي ر و اليوم ا جعلت هذه ا ل غ ر ف ة م ص ل ّ ة ق د ا تجعل غ ر ف ة أ خ ر ى م ص ل ّ ة وثانيا يجوز للجنوب أ ن يدخله و أ ن يجلس فيه ويجوز للحائز أ ن ي ج ل س فيه ما يعطى أ ح ك ا م المسجد وما دام لا يعطى أ ح ك ا م المسجد ما يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تعتكف فيه ل أ ن ن ا ذكرنا من شروط ص ح ة الاعتكاف أ ن يكون في مسجد وهي ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن في المسجد ولو كفى بيوتهن لكانت أ و ل ا لهن الا أ ن ن ا نعلم أ ن ه ن جميعا كن ا يعتكفن ا في المسجد فدل هذا على أ ن الاعتكاف في غير المسجد لا يصح سواء اكان المعتكف رجلا أو ك او ن امرأة ل ا ت م ي بين المساجد. كل مسجد من المساجد في فضيلة يساوي ز من المساجد المساجد الاعتكاف المسجد ا كل ل مسجد آ خ ر كل ا ل فضيلة الاعتكاف م متساوية س ا ج د في الا على ما ذكرناه قبل قليل من استحباب الاعتكاف في المسجد الجامع أ ك ث ر من المسجد الذي لا تقام فيه ا ل ج م ع ة أ م ا المسجد الجامع فكل مسجد من المساجد يجزئ أ ن يعتكف فيه الانسان إ ل ا ث ل ا ث ة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد ا ل أ ق ص ى ف ه ذ ه المساجد ا ل ث ل ا ث ة لها م ز ي ة ليست م و ج و د ة في غيرها ب إ ض ا ع في ثواب ا ل ص ل ا ة فيها ولذلك لو نذر ا ل إ ن س ا ن أ ن يعتكف في مسجد يجوز له أ ن يعتكف في غيره من المساجد ا ل أ خ ر ى ل أ ن ه لا م ز ي ة لمسجد على مسجد ولكنه لو نذر أ ن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجوز له ان يعتكف في غيره من المساجد لان الأجر اجر ل العباده يتضاعف فيه فلا ينوب غير المسجد مكانه ولكنه ينوب مكان اي مسجد اخر من المسجد الفضيلة التي يحريضها هذا في ولكنه لو, لو نذر ان يعتكف في المسجد الحرام ما يجوز في المسجد لا, في المسجد لا يجوز له ان يعتكف في مسجد هنا لان ا ل ف ض ي ل ة هنا لا تتساوى مع الفضيله ة هنا ل على م ما س سنذكره ا ج د ولكنه يجوز له ان يعتكف في المسجد الحرام لان الصلاه في المسجد الحرام فضيلتها اكثر من الصلاه يجوز يعتكب في ي لو ان ر من التي ولكنه يعتكب في المسجد النبوي في المسجد ا ل ح قال النبي صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة في مسجدي هذا أ ف ض ل من أ ل ف ص ل ا ة فيما سواه إ ل ا المسجد الحرام و ص ل ا ة في المسجد الحرام أ ف ض ل من مئه ص ل ا ة في مسجدي فإذا أن يعتكف في المسجد الحرام نثر ما يجزئه ا ا ع ت ك ا ف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لانه أ ق ل ويجوز العكس لو نزل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ان يعتكف في المسجد الحرام ولو نزل في المسجد الاقصى يجوز له الاعتكاف في مسجد المدينه ة لا ي ز ع الصلاة فاذا ي ل الأقصى صلاة عبدالبر فقال البلسار م بخمسمائة كما س سناده ج د رواه ابن حسن إ جرينا على هذا من أ ن ا ل ص ل ا ة في المسجد ا ل أ ق ص ى بخمسمائه ص ل ا ة وفي المسجد النبوي بالف ص ل ا ة وفي المسجد الحرام بـ ما يجوز أ ن يحل الاقصى مكان المسجد النبوي والمسجد ا الحرام والمسجد النبوي ما يحل مكان ل يحل م س ج د الحرام والمسجد الحرام يحل مكان المسجدين ومسجد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحل مكان المسجد ا ل أ ق و ى والاصح أ ن ه لا يشترط اعتكاف زمن معين يعني ليس من الضروري أ ن يعتكف ا ل إ ن س ا ن يوما كاملا ولو كان اعتكافه اقل من ذلك يكون باطلا يجوز أ ن يعتكف يوما ويجوز أ ن يعتكف ا ل أ ي ا م ويجوز أ ن يعتكف س ا ع ة ويجوز أ ن يعتكف أ ق ل من س ا ع ة بحيث يسمى مكسه في المسجد اعتكافا إ ذ ا فالمسجد شرط في ص ح ة ا ل ا ع ت ك ا ف ولكن ل ل ز م ن المعين ليس شرطا في صحته فيجوز أ ن يعتكف ا ل س ا ع ة ويجوز أ ن يعتكف الساعات حتى قال بعض أ ص ح ا ب ن ا لو مر من المسجد مرورا ب ن ي ة الاعتكاف ل أ ج ز ا ى ولكن هذا القول ليس بصحيح و ا ل أ ص ح أ ن ه لابد له من لبس في المسجد ب ن ي ة الاعتكاف يفوق في زمنه زمن ا ل ط م أ ن ي ن ة في ا ل ص ل ا ة بحيث يقال ل ل إ ن س ا ن إ ن ه قد اعتكف في المسجد و أ ق ا م فيه و أ م ا مبطلات الاعتكاف فيبطل الاعتكاف بالجماع من عالم بتحريمه ذاكر للاعتكاف سواء جامع في المسجد أ و جامع خارج المسجد ف إ ذ ا أ ت ى اهله خارج المسجد كان خرج من المسجد لقضاء ا ل ح ا ج ة وجامع أ ه ل ه في الخارج وكان قد د ذ ر اعتكافا متتابعا فقد بطل اعتكافه عصى وبطل اعتكافه ظن م لم يكن نادرا بان و ى الاعتكاف ولم يحدد ز م ن وخرج من ا ل م س ج واتى اهله فقد بطل اعتكافه ولكنه ما وقع في المعصيه يعني ق ط ع اعتكافه بجماع ق ط ع اعتكافه ولكنه ما عصى لانه ما نذر مده معينه متتابعه والبطلان ب ا ل ن س ب للمستقبل ف إ ذ ا رجع إ ل ى المسجد م ر ة ث ا ن ي ة ما يعتبر الزمن القادم ز م ن ا ل ت ا ب ع للزمن ا ل أ و ل و إ ن ه يحتاج لنيه ج د ي د ة واعتكاف جديد و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لما مضى من الزمان ف إ ن كان منذورا ن ظ ر فيه التتابع ن ظ ر ان يعتكف ع ش ر ة أ ي ا م م ت ت ا ب ع ة فقد بطل اعتكافه ويجب علي ان ياتلفه من جديد لانه في جماعه ا ط ل التتابع الذي ن ظ ر ه بطل اعتكافه السابق واعتكافه اللاحق واما لو لم يكن ناذرا وانما كان معتكفا اعتكافا على سبيل التطوع وخرج من المسجد واتى اهله ففي هذه ا ل ح ا ل ة ب ا ل ن س ب ة للمستقبل من الزمان يحتاج ل ن ي ة ج د ي د ة واعتكاف جديد واما ب ا ل ن س ب ة لما مضى من الزمان فيعتبر اعتكافه صحيحا فلو رجع إ ل ى المسجد ولم ينو ي في زعمه أ ن هذا ما يبطل الاعتكاف نقول او بطل اعتكافك اللاحق واما اعتكافك السابق فما زال على ما كان عليه فالجماع قاطع للاعتكاف أ و مبطل له ف إ ذ ا كان نادرا ل م د ة م ت ت ا ب ع ة م ع ي ن ة يعتبر مبطلا للاعتكاف و إ ل ا فهو قاطع للاعتكاف و أ ظ ه ر ا ل أ ق و ا ل عندنا أ ن ا ل م ب ا ش ر ة ب ش ه و ة كلمس لزوجته و ق ب ل ة تبطل الاعتكاف أ ي ض ا إن بل أ ن ز ل وذلك كالصيام قلنا ف الصيام إ ذ ا قبل و أ ن ز ل فقد أ خ ط ف و إ ل ا فلا يبطر وكذلك هنا ا ل ل م س ة و ا ل ق ب ل ة إ ن صاحبها ا ل إ ن ز ا ل أ ب ط ل الاعتكاف و إ ل ا فلا يبطله ولو جامع ناسيا بالاعتكاف خرج من المسجد لقضاء ا ل ح ا ج ة ويتالى وهو ناس للاعتكاف فحكمه حكم الصائم الذي جامع وهو ناس للاعتكاف لا يبطل اعتكافه كما أ ن الصائم لا يبطل صيامه ولا يضر التطيب والتدين في هذا الدليل ا ويحرم ا ليس ه تعرفونها محرمات الإحرام كثيرة ي الاعتكاف ك ا ل إ ح ر ا م فيجوز للمعتكف في أ ن يتطيب ويجوز لو أ ن يغتسل ويقص أ ن الشارب ويلبس أ ن الثياب ا ل ح س ن ة وكل شيء من دواعي الزينه لا يحرم عليه شيء ل أ ن ه لم ينقل أ ن ه صلى الله عليه وسلم تركه ما ترك ا ل ز ي ن ة أ ث ن ا ء الاعتكاف ولا أ م ر بتركه و ا ل أ ص ل بقاؤه على ا ل إ ب ا ح ة وله أ ن يتزوج وله أ ن يزوج وهو في ح ا ل ة الاعتكاف بخلاف المحكم قال ولا يكره له الصنائع في المسجد ف ا ل خ ي ا ط ة و ا ل ك ت ا ب ة ما لم يكثر منها بحيث يؤدي إ ل ى اضطراب وضع المسجد ف إ ن أ ك ث ر منها كرئت ي ل ح ر م ة المسجد أ م ا ك ت ا ب ة العلم فلا يكره ا ك ث ا ر منها ل أ ن ك ت ا ب ة العلم بذاتها ع ب ا د ة ل أ ن ه ا ط ا ع ة تعليم العلم وتكره له ا ل ش ر ف ة كالمعاوضه من بيع وشراء ونحوهما إ ذ ا لم تكن هناك ح ا ج ة و أ م ا إ ذ ا كانت هناك ح ا ج ة ف ع ن ي ح ت ا ج ل أ ن يشتري شيئا ب ا ل ض ر و ر ة ل ذ ي د ا ي أ ك ل ه وهو معتكف فلا يكره له هذا و ل و أ ن ي أ ك ل في المسجد في ح ا ل ة الاعتكاف و أ ن يشرب فيه و أ ن ينام و أ ن يغسل يده ولكنه ليحترز ما أ م ت ن ه عن إ ذ ا ء ا ل ن س ج د ف إ ذ ا استطاع ان يغسل يده في إ ن ا ء ويريقه في خ ا ر ج فهذا أ ف ض ل واليوم في مساجدنا في الموضات يمكنه أ ن يغسل يده و أ ن يحترز عن إ ذ ا ء ا ل ن س ج د لكننا نحن نفترض أ ن المسجد لا توجد في هذه الموضات و أ ن ه فقط مسجد ل ل ع ب ا د ة لا يوجد فيه مكان لقضاء الحاجه ولا, يوجد فيه مكان ولا لغسل اليد يجوز له ان يغسل يده في المسجد ولكن ليحترز ما أ م ت ن ه عن ا ذ ا ء المسجد وتوسيخه ويجوز له ان يفتش في غير رمضان طبعا ل أ ن ن ا ذكرنا ب أ ن ه لا تلازم بين الاعتكاف والصيام فيجوز له أ ن يعتكف صائما ويجوز له أ ن يعتكف م ف ت ر ا بل له أ ن يعتكف الليل وحده دون النهار وبناء على ذلك ما يلد عليه أ م ر الصيام في النهار يمكن أ ن يقال هل يلزم الصوم أ و لا يلزم ولكن ا ل إ ن س ا ن يجوز له أ ن يعتكف عندنا ولو في الليل وحده ولا يوجد أ ي متلازم ما بين الليل وما بين الصيام الصيام في الليل اصلا لا ي ش ر ع ولا يجلس لكنه لو نذر ان يعتكف صائما او نذر ان يصوم معتكفا ل ز م ه لزمه الصيام ولزمه الاعتكاف ولزمه الجمع بينهما بان يعتكف بالمسجد وهو صائم نذر ان يعتكف صائما يلزمه الصيام ويلزمه النذر ويلزمه أ ن يجمع بين ا ل أ م ر ي ن معا ب أ ن يعتكف صائما و ي ش ت ر ط ل ص ح ة الاعتكاف ا ل ن ي ة فلو دخل المسجد ولم ينوي الاعتكاف ولو مكث فيه شهورا ما يعتبر معتكفا ولكنه لو دخل المسجد ب ن ي ة الاعتكاف ولو ل س ا ع ة و ا ح د ة يعتبر معتكفا إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا ب ك ل امرئ ما نوى فيشترط ن ي ة الاعتكاف حتى يصح واذا كان اعتكافه منذورا يجب عليه ان ينوي ا ل ف ر ض ي ة ان يقول نويت اعتكاف س ر ي ض ه لان ن ظ ر ه اوجب عليه القيام بهذا الاعتكاف او نويت الاعتكاف المنذور يصح وقال اصحابنا يندب للانسان اذا دخل المسجد أ ن ينوي الاعتكاف ما دام فيه مطلقا سواء كان قد نذر أ و لم ينذر ل أ ن الاعتكاف كما ذكرنا ما يجب له وقت معين عندنا يجوز في رمضان وفي غيره ويجوز في الليل ويجوز في النهار ويجوز في ح ا ل ة الفطر ويجوز في ح ا ل ة الصيام وبناء على ذلك ا ل أ ف ض ل ل ل إ ن س ا ن أ ن ه كلما دخل المسجد أ ن ينوي الاعتكاف فيه ويقول نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه وبناء على ذلك يعتبر م د ة اقامته في المسجد اعتكافا مهما طالت هذه ا ل م د ة او قصورا فاذا دخل الانسان للاعتكاف ولم يكن اعتكافه م ن ظ و ر ا او ل م د ة م ع ي ن ة دخل المسجد واعتكف فيه ولم يحدد زمنا تكفيه هذه ا ل ن ي ة كما ذكرنا لكنه ي خرج من المسجد وما نظر او ما عين مده معينه بغض النظر عن النذر قال نويت الاعتكاف في هذا المسجد ولم يحدد زمنا ما دام في المسجد تكفيه هذه النويه يعتبر معتكفا فاذا خرج من المسجد خطا اعتكافه لانه لم يحدد زمنا معينا وبناء على ذلك اذا رجع الى المسجد مره ثانيه وجب عليه ان يستاني فنيه جديده حتى يعتبر الزمن الثاني تابعا للزمن ا ل أ و ل في الاعتكاف ولو نوى م د ة م ع ي ن ة نوى يوما كاملا أ و يوما و ل ي ل ة أ و نوى ع ش ر ة أ ي ا م فخرج فيها وعاد خرج خلال هذه ا ل ف ت ر ة من المجد ورجع ننظر في خروجه ف إ ن خرج لغير ا ل قضاء ا ل ح ا ج ة ما خرج ل أ م ر يحتاج إ ل ي ه خرج هكذا بدون سبب لا يحتاج لبول ولا لغائه م ا ف ي ح ا ج اليه قالت له ا ل ا س ئ ن ا ف س ي ا و ن يستئنف ن ي ة ج د ي د ة ل ص ح ة الاعتكاف ان جديدة للصحة ارادوا بعد العود أ و خرج ل ل ح ا ج ة فلا يزم استئناف ا ل ن ي ة و إ ن طال زمن قضاء الحاجه ل أ ن ه لا بد منه فيعتبر ك ا ل م س ت ث ن ى دخل المسجد ولو أ ن يعتكف يوما ً كاملا ً ثم قرر له ا ل ح ا ج ة من البول والغائط لابد ل و من الخروج من المسجد ف إ ذ ا خرج ورجع ما يحتاج ا ن ى ن ي ة ج د ي د ة ل أ ن ه ولو لم يذكر في نيته أ ن ه يخرج لقضاء ا ل ح ا ج ة هذا ا ل أ م ر يعتبر كالمذكور ل أ ن ه لابد منه ك ا ل إ ن س ا ن الذي ي ت أ ج ر أ ج ي ر ا ً او عاملا لعمل ما فاذا حان وقت ا ل ص ل ا ة يجب على ا ل أ ج ي ر ان يصلي فاذا قام وصلى لا يستطيع رب العمل ان يقتطع من اجرته ما يعادل زمن ا ل ص ل ا ة لان هذا كالمستثنى شرطا المعروف غ ر س ا كالمشروط شرطا هو لم يذكر هذا وين يذكر لم العقد الا أ ن ه ضروري لازم معروف والمعروف عرفا كالمشروط شرطا و أ م ث ا ل هذا ك ث ي ر ة مغائره في الفقه ا ل إ س ل ا م ي ك ث ي ر ة كل ما كان من هذا القبيل يعتبر كالمستثنى في خ ر ط اللفظ المعروف عرفا كالمشروط شرطا وبناء على ذلك سواء أ ج ر ل ط أ ن يخرج لقضاء ا ل ح ا ج ة أ و لم يجرط ف إ ن ه يجوز له الخروج لقضاء ا ل ح ا ج ة أ م ا إ ن خرج لغير ح ا ج ة هكذا خرج انقطع اعتكافه ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يرجع م ر ة ث ا ن ي ة إ ل ى المسجد و أ ن يعتكف لا بد له من ن ي ة ج د ي د ة لاعتكاف جديد ولو ن ظ ر م د ة م ت ت ا ب ع ة فخرج لعذر لا التتابع لا التتابع يقطع ينقطع أو لا, ينقطع لا يقطع التتابع ل أ ن ه لا بد من الخروج في هذه ا ل ح ا ل ة و إ ذ ا رجع لا يجب استئناف ا ل ن ي ة ل أ ن ه ع ش ر أ ي ا م وخرج ل ح ا ج ة ف إ ذ ا رجع رجع ب ا ل ن ي ة السابقه ويحتاج ه ل ن ي ة ج د ي د ة و ا ل ح ا ج ة قد تكون البول أو الغائط او ل غ ا ئ ط أ الغسل من جنابه فيما لو أ ط ا ب ت ا ل إ ن س ا ن في ا ل ن س ج د ل أ ن ه لا يمكنه أ ن ي ق ت س ل في ا ل ن س ج د ل أ ن ه يحرم على الجنود أ ن يمكث في ا ل ن س ج د وبناء على ذلك لابد له من الخروج من المسجد حتى يغتسل وبعد ذلك يعود إليه وشرط اليه إ س ل ا م أن ك الارتكاف الكافر الارتكاف ك و والعقل فلا من المجنون والنقاو ن ينسح من ينسح من مسلما المرأة ما فلا فلا الحيض فلا بحاضة يسح ت عن ع ا والنفاف النقاو النفاف الطهارة من الجنابة ويشترط عن من يشترط ب أ ن الجنوب افضل ما يجوز له أ ن يمكث في المسجد ولو ارتد المعتكف بما أ ن ن ا جعلنا من شرط الاعتكاف في الاسلام إ ذ ا ارتد المسلم و ا ل ه ي ا ذ بالله في المسجد أ و سكر متعديا بسكره بطل اعتكافه في زمن ردته وسكره لعدم أ ه ل ي ت ه في هذه الحاله أما بأن لم الذي شرابا شراب ا يتعد بسكره بأن شرب شراباً ظنه إ ض ما سكره في ذلك حطم عليه ونحن ذكرنا أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ غ م ي عليه في نهار رمضان ما يبطل صيامه إ ذ ا أ ف ا ق ل ح ظ ة واحده ة م ن ف ل منه ا أ ث ا الصيام ما الصيام الإغماء أثناء الاتكاف ما الاتكاف ء يغطل وكذلك يغطل ي لما والسكر ت ع في أثناء الاتكاف ما يضطر الاعتكاف والفقهاء يتكلمون على هذه ا ل أ ح و ا ل بعض الناس ربما يستغرب هل يوجد إ ن س ا ن يذكر متعديا وهو معتكف ما الانتكام الذي دفعه إلى المسجد يذكر في دفعه هذا يتساءله يذكر السؤال الفقهاء هذا وهل يتطور أن إن يعتكف ويذكر تطور وكثير من الناس مبتلى ونسال الله تعالى أ ن ي ع ا ف ي ه ونسال الله تعالى أ ن يمتعنا بالتقوى والطاعه كثير من الناس ليس من حيث ا ل ن س ب ة ما أ ق و ل أ ن ا و ع د ب ا ل ي ئ ه واحد ب ا ل ق ل ب لكن من حيث العدد يوجد عدد أ ف ر ا د كثر كثير من الناس يشرب الخمر في المسجد م ع ص ي ة تقوم بها فهذا ربما يقع ف ه ذ ه الصور التي يذكرها الفقهاء ليست صورا خ ي ا ل ي ة لا سبيل إ ل ى وقوعها و إ ن م ا هي أ ش ي ا ء قد تقع ووقعت و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يعصمنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وكما أ ن المسجد بيت الله الله سبحانه وتعالى يكرم فيه ضيفه وزائره كذلك تكون ا ل ن ق م ة فيه أ ش د لمن ارتكب فيه فالانسان ي ه عندما يرتكب ا ل م ع ص ي ة في بيته هو يحمل وزراء ولا يستطيع أ ح د أ ن يعاقبه عليها من حيث البيت و أ م ا لو ارتكبها في بيت غيره هي م ع ص ي ة ا لا خلاف بها ولكن ع ق ا ب ه يكون أ ش د ل أ ن ه اعتدى فيها على حق الغيث فكيف به إ ذ ا ارتكب ا ل م ع ص ي ة في بيت الله ه الله فكما ف يكلم تعالى أن ي ض ويكرم زائره في بيته كذلك يكون عقابه أ ش د لمن اقترف ا ل م ع ص ي ة في بيته وفي حماره و أ ن ت م ترون كلكم تعرفون أ ن كثيرا من الناس يشربون الدخان في المسجد فنحن لو لم نقل إ ن الدخان حرام قلنا ب أ ن ه مكروه لكان هذا كافيا ل أ ن ه إ س ا ء ة أ د ب ع ظ ي م ة مع الله تعالى في بيته كثير من الناس من ا ل أ ئ م ة والعياذ بالله يشربون الدخان وسط المسجد وهذا ما أ ظ ن أ ن واحدا منا تخفى عليه هذه ا ل ص و ر ة كلنا ر أ ي ن ا شيئا من هذا ا ل خ ب ي ل و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يعفو عنا وعنهم و أ ن يتوب عليهم فلو ارتد المعتكف أ و سكر متعديا بطل اعتكافه أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ع ت ك ا ف في المستقبل فلا خلاف في انه باطل يعني قلنا إ م ا أ ن ينقطع إ ذ ا ما نوى زمنا و إ ن كان قد نوى زمنا فقد بطل بخروجه في اعتكافه في المستقبل وبطل اعتكاف ما مضى من أ ي ا م التي اعتكفها إ ذ ا نوى اعتكاف ع ش ر ة أ ي ا م وبعد ذلك ارتد والعياذ بالله في المسجد أ و سكر ة متعديا بطل اعتكافه اللاحق وبطل اعتكافه السابق الذي كان قد نظره أو نواه متتابعا وبناء على ذلك إ ذ ا أ ر ا د سكر ة والعياذ بالله و أ ر ا د أ ن يتم اعتكافه اعتكافا متتابعا و ل يجب عليك أ ن ت س ت أ ن ي ف ه من جديد ل أ ن اعتكافك السابق بطل والاعتكاف اللاحق بطل فلابد له من ن ي ة ج د ي د ة واعتكاف جديد و إ ذ ا ط ر أ جنون أ و إ غ م ا ء كما ذكرنا لم يبطل ما مضى من اعتكافه إ ن لم يخرج من المسجد ل أ ن ه معذور بما عرض له وكذلك لو اخرج لتعذر ضبطه يعني جن في المسجد واضطر الناس ل إ خ ر ا ج ه منه ب ا ل ن س ب ة للمستقبل هذا لا خلاف فيه و ب ا ل ن س ب ة للماضي او اصحت ايضا ان ما اعتكفه في الماضي لا يبطل لانه لا جرم له في هذا و لا عمل له به كان عاقلا و ط ر أ عليه الجنون وبناء على ذلك ما يبطل اعتكافه في الماضي ويحسب زمن الاغماء من الاعتكاف دون الجنون ما يحسب من、الاتكاف. واما الاعتكاف اذا يحسب الحيد طرأ على او طرات أو ل الجنابه على ا ل إ ن س ا ن المعتكف في المسجد وتعذر عليه الغزو في المسجد فيجب عليه الخروج منه لحرمته ل أ ن ه يحرم عليه أ ن يمكث فيه فإنه ما يقطع أ ن ي ق ت س ل في المسجد فيجب عليه أ ن ي ق ت س ل فيه مراعاه لتتابع ا ل أ ي ا م التي نذرها أ و نواها و أ م ا الحائض والنفثاء ف إ ذ ا كانت قد نذرت أ ي ا م ا م ت ت ا ب ع ة و ط ر أ عليها الحيض فيجب عليها الخروج قطعا وهذا لا يبطل ا ل أ ي ا م ا ل س ا ب ق ة التي كانت قد نذرتها و ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ي ا م ا ل ل ا ح ق ة سنتكلم عنه في ا ل ص ل ق ا د م ان شاء الله صلى الله على سيدنا محمد و على آ ل ه و صحبه و سلم